فضيلة الشيخ عطيسك رجل يقول أحس بخشوع عظيم وأنا أصلي منفردا وفي صلاة الجماعة لا يكون هناك خشوع فهل الأفضل لي أن أكون في صلاة منفردا أو في جماعة جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي ما نص أفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع وإذا صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي والمختار بل الصواب خلاف ما قال وهو كما قال يعني أن صلاة الجماعة أفضل حتى لو كانت بدون خشوع والله أعلم